لقد جاءوا ذلما وزورا وقالوا أساطير الأول نكتت بها فهي لا عليه بكرته وأصيلة قل أنزل من الذي يعلم السر في السماوات والأرض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 جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قسورا بل كذابوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانٌ ضَيْقٌ مُقَرِّنٌ دَعَوْهُنَّ أَلِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدَةً وَدَعُ ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي يُعْدَى الْمُتَّقُونَ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 فَقَدْ كَذَبُوكُمْ بِمَا تَقُولُنَ فَمَا تَسْتَطِيعُنَّ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرَهُ وَمَن يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلَّا إن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 119. في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدْ إِنَّا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَثُورَةً أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلَ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزْلَ الْمَلَائِكَةُ 129. الملك يومئذ الحق للرحمن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 فأرناهم تدميرا وقوم نوح لمّا كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية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 124. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا 125. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا 126. فلا تقع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا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 ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه وَمَا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء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 فاسأل به خبيرا 118. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حَسُنَتْ مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء